الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجد مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بنقاء ربكم توقنون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 وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء واعل ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 ويقول الذين كفروا لولا ذا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عينه بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنعاس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 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَانِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْنِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا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 لو أن لهم ما في الأرض جميع ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهد أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى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 وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِطَغْوَى وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبذائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار واللّين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أيه وصل ويفسدون في الأرض أولئك أولئك لهم اللعنة ولهم سوء دار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 قُمْتَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَتَنَوَّعُنَّ عَلَيْهِمْ لَتَنَوَّعُ عَلَيْهِمُ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ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 قُل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه ما انت وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي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 الْكِتَابَ وَإِنْ مَالٌ رَيْنَنكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ